ب ا ث ت س و س ب واحد وتسعون. واحد وتسعون. ا ل ن و ب ر ي و ر ا ن ل و ن ما تي ن ن الجمل الجانبية باستخدام ا ن واحد. الجمل الجانبية باستخدام ا ن หวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้นรุบมะจะยัถพัสนุตัคส์กัดันรุบมะจะยัถพสคดนคุณทราบได้อย่างไรเคย์ฟ่าร์ฟต์ฮาดย่าดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น م ل أنه سيتحسن. أمل أنه سيتحسن. كاوتان معناه سيأتي بكل تأكيد. سيأتي بكل تأكيد. نار هل هذا أكيد؟ هل هذا أكيد؟ ديشان روى أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. أعلم ن ه س ي ت ي سيتصل بالتأكيد. سيتصل ب ا ل ت ك ي د ح ق ح ق ا أ أعتقد أنه سيتصل. أعتقد أنه سيتصل. واي م ن ا แน النبيذ عتيق مؤكدا. النبيذ عتيق مؤكدا. ك ن ر و أتعرف ذلك بالضبط؟ أتعرف ذلك بالضبط؟ ي ش ا ن كذى م ن ع ا أظن أنه عتيق. أظن أنه عتيق. وناك ของเรา مديرنا يبدو حسن المظهر. مديرنا يبدو حسن المظهر. كن أتره هكذا؟ أتره هكذا؟ ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียวฉันเห็นว่าเขาดูดีมากเลยหัวหน้ามีแฟนแล้วนะเนี่ยล่าได้ผ ل ้จัดกรเป็นเพื่อนแน่คุณคิดอย่างนั้นจริงๆหรือ أتعتقد ذلك ح ق ا أتعتقد ذلك ح ق ا د ا ي ن م ك ن ا ن ه ممكن ج د ا أ ن لديه ص د ي ق إنه ممكن جداً أن لديه صديقة.